ق َ ا ل ا ل ل ه ر س و ل ِ ه ِ ر َ أ َ ب ِ ا ل ح ق ل ت د خ ُ ل ن ا ل م س ج د ا ل ح ر َ ا م َ إِن ش ا ء ا ل ل ه ل ت د خ ُ ل ن ا ل م س ج د ا ل ح ر َ ا م إ ن ش ا ء ا ل ل ه ُ ا ل ل َ آمِنَ ن ل ح َ ع ل ِ م َ و ن َ ذ ل ِ ك ف ت ح ا တေ <t> ာ <t> ်ကန الصلاة ا م س ت ق ي م صلاة الذين أ ن ع ب عليهم غير المقطوب عليهم ولا الطالين يا أيها ا ل and all é r u m ف َ أ َ ب ي ن َ ا ეეე <laughs> <laughs> <laughs>